الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أم لا. هذا هو اللقاء الرابع والخمسون في مادة النحو وكنا وقفنا على باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وطبعا المبتدأ والخبر عامله ما معنوي على قول حتى الخبر عامله معنوي على قول من الاقوال الثلاثه كما سبق في الدرس الماضي اما المبتدا فمتفق على ان عامله معنوي والان هذا العمل الذي كان في المبتدا كان بعامل معنوي والان سيدخل عامل اللفظي والعامل اللفظي هي ما يسمى عندهم بالنواسخ والأفعال الناقصه وأيضا العوامل الداخلة على المبتدا والخبر هكذا يسمونه فما هي مهمه هذا الباب بعد المبتدا عقد المصنف باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر فلربما يقول قائل يكفي ان يكون المبتدا مرفوعا بالابتداء فلماذا إذن هذا العامل اللي باب العوامل الداخلة على المبتدا السؤال ما هي مهمة هذا الباب ما هي مهمة هذا الباب الجواب هذا الباب وضع أو وضعه المصنف لبيان عوامل المبتدا والخبر اي الذي كان مبتدا وخبر او لنسخ وتجديد وتغيير حكمه وضع لماذا لنسخ وتغيير وتجديد الحكم والاعراب المبتدا كان مرفوعا بالابتداء والآن المبتدا سيصبح اسما لكان وكيف يكون مرفوعا ولكن الرفع غير, غير الرفع رفع المبتدا بالابتداء غير الرفع غير رفع الاسم بكان او باخوات كان هذا هو ولذلك سمي بالفعل الناقص وسمي بالناسخ وسمي بالافعال الناقصه سمى المصنف في مقله العوامل الداخلة كما سماها نواسخ المبتدا والخبر وسماها بعضهم الافعال الناقصه هذه اسماء ثلاثة كلها لمسمى واحد تدخل على المبتدا والخبر تدخل على المبتدا والخبر هذا في الاصل غالب طبعا كما سبق ان بينا لك قلنا هذا الباب وضع لماذا لبيان عوامل المبتدا والخبر هل كل ما كان مبتدا وخبرا يصح ان يدخل عليه عامل من عوامل المبتدا والخبر من عوامل النواسخ الجواب لا هذا الباب هل يصح هل اللي هو العوامل لبيان وضع ماذا وضع المبتدا والخبر هل كل ما كان مبتدا وخبرا يصح ان يدخل عليه الجواب لا فلذلك المفروض ان نقول هذا الباب وضع لبيان العوامل التي يغلب لا بد من هذا القيد التي يغلب دخولها على المبتدا والخبر التي يغلب دخولها على المبتدا والخبر لان المصنف قال باب العوامل العوامل جنس جنس فالتي يغلب دخولها على جنس المبتدا والخبر لان النحات ماذا جعل جعل هنا جنسيه او استغراقيه جعلوها جنسيه استغراقيه لماذا لأن هذه العوامل لا تدخل على كل مبتدا وخبر لا تدخل على كل مبتدا وخبر فلو كانت تدخل على كل مبتدا وخبر لكانت ال كيف هي جنسيه تكون استغراقي فقد يقول قائل لماذا لا تدخل على كل مبتدا وخبر لماذا ما لنا هذه العوامل لماذا لا تدخل على كل ما كان مبتدأ وخبر الجواب لأن دخولها عليهما مشروط بشروط وقد ذكر بعضهم أنها خمسة وبعضهم قال أكثر ولذلك سبق أن قلنا في الدرس الماضي إن هذه العوامل في الأصل غالب تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ وتغير وتجدد له ما حكم اخر رفع غير رفع رفع غير رفع فلذلك نقول تجدد هذا في الغالب ومن غير الغالب لا يمكن ان تدخل على كل ما كان مبتدا وخبر وذكرنا لكم بعض الامثله قلنا مثلا الفقير غني لا يمكن ان تقول على ان الفقير غني ممتدا وخبر لا لا يمكن لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة فهنا لا يمكن أن تقول الفقير الغني ضدان لا يجتمع ولكن يمكن أن تقول جعلت الفقير غنيا جعلت صيرت الفقير غنيا فإذا معناه أن الممتدا والخبر مش بالضروري هم اللي غير يدخل عليهم إيش العواني هذا لم يكون ممتدان وخضر ومع ذلك دخل عليهم عاملوا إيش العواني الداخلة على الممتدان وخضر سواء كانوا هي العواني السيئة إن شاء الله هي ثلاثة أقسا كذلك تقول المعدوم موجود هذا تناقض المعدوم موجود ولكن يمكن أن تقول سيارة المعدوم موجود معنا في الأصل لم يكونا مبتدا وخبراً هل يصح ان يقال ان العامل هنا دخل على المبتدا وخبر ونسخ حكمهما الجواب لا لماذا لا قلنا لا لانه لا يمكن ان يكون الفقير غني ويكون المبتدا وخبر الفقير غني مبتدا لا يمكن والمعدوم موجود لا يمكن لان فيه تناقض لان فيه تناقض ولهذا لابد من من وضع الشروط لذلك العلماء وضعوا الشروط لدخول العامل على المبتدا والخبر وضعوا شروطا لدخول العامل على المبتدا والخبر واضح فقالوا لابد من وضع الشروط لدخول العامل على المبتدا والخبر واضح هذا طيب ما هي الشروط الشروط ستاتيكم ان شاء الله قبل الشروط هناك سؤال لماذا نسخت وأزالت حكم الممتدى والخضر لماذا نسخت هذه العوامل وأزالت ماذا أزالت أزالت حكم الممتدى والخضر لماذا لا يؤد هذا السؤال لماذا أزالت ونسخت ماذا نسخت حكم الممتدعي والخبر ما هو الحكمه الجواب ازالت حكمها لان هذه الافعال عوامل لفظيه لان هذه الافعال وهذه النواسخ عوامل كيف هي لفظيه وعامل المبتدا معنوي عامل معنوي الابتداء عامل معنوي والقاعده المعروفه انهم يقولون اللفظي اقوى من المعنوي اللفظي اقوى من ماذا اقوى من المعنوي هذه قاعدة معروفة اذن ولهذا السبب ازالت هذه العوامل حكم الموتدى والخبر لان الحكم الاول كان بعامل معنوي والحكم الثاني يكون بعامل كيف هو لفظي فاللفظي اقوامنا المعنوي واضح فمثلا زيد قائم زيد مبتدا مرفوع مرفوع بماذا بعالم المعنوي وهو الابتداء وهو الامتداء. فعندما نريد ان نزيل وننسخ ونجدد له الحكم لنقول كان زيد قائما اذن أزلنا الحكم حتى الرفع الذي كان على زيد أزلناه وجددناه لأن الرفع الأول كان بالابتداء والرفع الثاني بماذا؟ بعامل لفظي وهي كان وهي كان واضح هذا؟ إذن هذا فيما يتعلق بالإزامة والنسب السؤال الثاني يشتلط العلماء شروطا خمسة من يذكر لنا هذه الشروط حتى يصح لهذا العامل أن يدخل يشترط لدخول العامل على كم يشترط لشرط قلنا خمسة لا يدخل العامل على كل مرتدى وخبر بل لا بد فيه من شروط خمسة الشرط الأول لا يلزم الحف كالمخبر عنه لا يلزم الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع لا يلزم الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع وهذا سبق والفعوانص انقطعت قطعت وابتدا ان او ناصبا لم يظهر فهذا الشرط الاساسي لا يلزم الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله العلي الجليل الحمد لله الحميد فهذا الحميد والجليل والرجيم والرحمن والرحيم نعتش نعت مقطوع وما نوقع في الإعلام موقعه في الاعراب خبر لمنتدأ المحذوف قد المنتدى هو الرحمن هو الرجيم هو الحميد هو الجليل هو الجليل فإذا هذا الشرق الأول شو هو الشرق قلنا لا يلزم قل لا يلزم الحذف كالمخبر عنه بناعة مقطوع هذا نخبر عنه ولكن مبتداه أين هو محلوف قبره بسم الله الرحمن هو الرحمن الرحيم هو الرحيم الرجيم هو الرجيم أما إذا كانت تبعية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكنك قطعت وقلت الرجيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم لكن قلت الرحمن الرحيم قطعت الحمد لله الجليل لكنك قطعت وقلت الجليل فهو خبر لمرتدا محلوف قدر للمرتدا هو هو الجليل هو الحميد هو الرجيم هو الرحمن هو الرحيم فاذا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني الا يلزم الابتداء بغيره لا يلزم الابتداء بغيره مثلا أعطوني مثالا تقول خرجت فإذا أسد بالباب إذا هذا يفجأي خرجت فإذا أسد بالباب هذا لا يمكن أن تدخل عليه وتقول خرجت كان فإذا أسد بالباب لا يمكن لأنه الا يلزم من شرط لا لي... العلماء لا يلزم الابتداء بغيره فهو الضيه هنا بإذا. فلا يمكن ان نقول خرجت كان فائده لا يمكن ولا عامل من عوامل المعروفه في النواسخ الشرط الثالث لا يلزم الابتداء بنفسه لا يلزم الابتداء بنفسه وهذا اعطيكم مثال لا يلزم الابتداء بنفسه وأترك لكم البحث وتاتوني بالاعراض وبلماذا اعطوا العلماء الامثله كثيره اذكر لكم مثالا واحدا وانتم ابحثوا والان قنوات التواصل كثيره والصحوه موجوده ما شاء الله فتواصلوا وابحثوا وانا في الاسبوع القادم اسالكم اقل رجل يقول ذلك هذا مثال اقل رجل يقول ذلك الا يلزم الابتداء بنفسه فاذا قيل لك ما هو المثال قل امثله كثيره لكن اذكر مثال اقل رجل يقول ذلك اين الشاهد في هذا احب ان تاتوني بالجواب احب ايضا ان تذكروا إعراب المثال ممكن تقول اقل مرتدا مرفوع بالضم الظاهره في اخره اقل مضاف رجل مضاف إليه مضاف إليه لزمه واحده واحدة مجرور أقل رجل يا يقول فعل مفعل مضارع مفعول ضم الضائر في آخره الرافع له التجرد من نصب والجازي على قول الراجح من الأقوال الأربعة رجل أقل رجل يقول ذلك يقول ذلك ذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به أقل رجل يقول ذلك يقول هو والجبل في محل رفع خضر هل يحتاج هنا إلى أن يدخل على عامل أضحى أقل رجل يقول ذلك أو كان أقل رجل يقول ذلك إذن هذا ابحثوا هذا المثال ابحثوا وهذا الشرط ابحثوا الشرط الرابع أن لا يكون المبتدى لازم الصدر هذا الشرط الرابع لا يكون المبتدا لازم الصدر يعني من ادوات الصداره مثلا عندما تسال ايهم عندك ايهم عندك فهذا ايهم عندك هذه من الادوات التي تلزم الصداره ايهم عندك ايهم عندك خبر مؤخر مبتدا مقدم أي مبتدا وعندك متعلق محلوف خبر متعلق محلوف خبر طيب هل يجوزون قالوا الجواب لا الخامس لا يلزم حالة واحدة لا يلزم حالة واحدة يعني الاسم الذي يدخل عليه عامل من العوامل لا يلزم حالة واحدة لا يتبدلها ولا يتغير ولا يتغير مهما كان مثلاً ويل ويل هل يمكن تقول كان ويل لا يمكن طوبة هل يمكن أن تقول كان طوبة ويل للكافرين طوبة للمؤمنين وويل للكافرين هل يمكن هذه هذه الكلمات ممكن أن تتغير هي تلزم حالة واحدة لا تتبدلها فتقول طوبى للمؤمنين وويل للكافرين لا يمكن أن تقول كان طوبى أو أنسى طوبى أو ظل طوبى هذه العوامل لا تدخل عليه لماذا؟ لأن كل اسم لازم حالة واحدة لا يتبدلها حالة واحدة لا يتبدلها نقول هذا لا يدخل عليه عامل من العوامل هل? التي تعرف بالنواسخ وبعوامل المبتدا والخبر هذه خمسه يشترط في ماذا في المبتدا تشترط في المبتدا هذه عندنا عوامل كان واخواتها كان واخواتها تدخل على المبتدا والخبر لكن هل تدخل هكذا ام هناك شروط هناك شروط خمسه طيب والخبر هل للخبر ايضا شروط الجواب نعم فلذلك يمكن ان تقول ماذا يشترط في دخولها على الخبر ماذا يشترط في دخولها على الخبر قل لي ما دخل الخبر ونحن نتكلم على عوامل المبتدا الخبر. الجواب نعم لان هذه العوامل كما عملت في المبتدا عملت في الخبر فلذلك قال العلماء يشترط في دخولها على الخبر ماذا يشترط شرطان اثنان شرطان اثنان الشرط الأول أن لا يكون جملة طرامية أن لا يكون جملة طرامية مثلا زيدون ضربه زيدون ضربه زيدون مبتد ضرب في امر في الضمير مستتر يعود على زيد هو ضمير مبني على الضم في محل نصب لانه مفعول به والجملة خبر زيدون ضربه واضح هل يمكن ان ندخل العوامل على هذا المثال الجمله الطلبيه الجملة لا يمكن تقول كان زيدون ضربه اصبح زيدون ضربه هل يمكن لا يمكن ها لا يمكن واضح هذا طيب الشرط الاول ما هو ان لا تكون او ان لا يكون الخبر جمله اين الجمله الطلبيه اين هي ضربوا هذا امر الطلب طبعا يعني اما بترك الفعل او ب بالفعل امر وادعولها التي سبقت لنا الطلب هنا ضرب العمر طلب فعل مش ترك فعل طلب فعل ضربه فالجمله طلبيه الخبر جاء هنا جمله طلبيه لا يصح ان يدخل عليه عامل من العوامل الا التي تدخل على المبتدا والخبر ثانيا هو الاخير الا لا يكون الخبر جمله انشائيه لا يكون الخبر جملة إنشائية مثلا فاطمه زوجتكها هذه جمله انشائيه انشاتها او دعك من تعريفها زوجتك فاطمه مبتدا مرفوع بالضم الظاهر في اخره ها الرافع الا الابتداء زوجتك ها جمله انشائيه من فعل وفاعل ومفعول ها زوجتك ها اذا جمله فعليه انشائيه في محل رفع كيف هي خبر هل يمكن ان تقول كان فاطمه زوجتك أمسى فاطمة زوجتك لا يمكن لأن الجملة الطلبية إذا وقعت خبرا أو الجملة الإنشائية إذا وقعت خبرا لا يصح أن يدخل عليها عامل من عوامل الممتدى والخبر واضح هذا افهم هذا جديدا لأنه يعطيك مثال ويقول لك طيب ادخل عليه عامل من عوامل الممتدى والخبر ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المتدى الغبر وهي ثلاثة أشياء هكذا قال المصنف وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها فقسم العوامل إلى ثلاثة أقسم ولكن السؤال هنا هل التقسم هنا من حيث العمل أم من حيث الحقيقة وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وظن وأخواتها وإن وأخواته أعف إن وأخواته وظن وأخواته هذه التقسيم هذا من حيث إيش العمل أم من حيث الحقيقة قسمها إلى ثلاثة أشياء هل هو من حيث الحقيقة أم من حيث العمل الجواب يقال قسمها المصنف هذه العوامل إلى ثلاثة أشياء من حيث عملها لا من حيث حقيقتها لماذا؟ لانها من حيث الحقيقة إلى كم تنقسم من حيث الحقيقة تنقسم إلى قسمين فعل وحرف أفعال وحرف أو حروف أفعال كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها والحروف أيضا ابن واخواتها وما الحجازيه ولا بانواعها لا ولا ت وإلى غير ذلك وما مشبع ليس فلكلها دخل الحروف ان كان مصنف تكلم على ان واخواتها وتكلم ايضا على ظن واخواتها فإذا المصنف عندما قال باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر وهي ثلاثة أشياء قسمها إلى ثلاثة أقسم كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها فإذا دققت النظر ترى أنه قسمها من حيث إيش؟ من حيث العمل وليس من حيث الحقيقة لأنها من حيث الحقيقة على قسمين أفعال وحروف فبدا بالقسم الاول ما هو كان واخواتها ولهذا قال المصنف شوفوا تابعوا التصنيف والمكن يقول كان واخواتها ثم قال فاما كان واخواتها فما حكمها فما عملها فإنها ترفع الاسم الذي كان مبتدا في الاصل وتنصب الخبر فما كان واخواتها ماذا تفعل فان ترفع الاسم وتنصب الخبر الذي كان مرفوعا يعني قبل ان يدخل عليه عامل كان مرفوعا وهي ما هي كم هي وهي كان وامس و اصبح وظل وبات وصار وليس وما زال واضح وظل وبات وصار, وصار واضحا وليس وما زال ومنفك وما فك وما برح وما دام هذه افعال ما عملها ترفع ترفع الاسم وتنصب الخبر ترفع الاسم الذي كان في الاصل مبتدا وتنصب الخبر الذي كان في الاصل كان خبرا مرفوعا طبعا وهذا القسم القسم الأول كان هو أخواتها هذا القسم يرفع المبتدا على أنه اسم له يرفع المبتدا على أنه اسم الله وينصب الخبر على أنه خبر الله هذا القسم على ماذا يدخل ركزوا جيدا يدخل في الأصل الغالب زيد قائم من يعلم لنا منكم هذا المثال؟ من يعلم لنا هذا المثال؟ زيدون ما موقعه في الاعراب مبتدا كيف يكون؟ مرفوع مرفوع ضم طرف في آخر الرفع لا الامتداد الامتداد عامل لفظي ولا عامل معنوي عامل معنو طيب قائم ما موقعه في الاعراب خبر كيف يكون الخبر مرفوع ركز معي جيد ادخل على المبتدا والخبر كان كان زيد قائما كان زيدون قائما لاحظ يدخل على المبتدا فيزيل رفعه الاول زيد هذا مرفوع بماذا بالابتداء لكن اذا ادخلت عليه العامل كيف يصير مرفوعا هل بقي نفس الرفع أم أزاله ونسخه وشدد حكم اخر شدد رفعا اخر احدث له رفعا اخر لان رفع العامل اللفظي اقوال رفعي العام المعنوي فلذلك هذا رفع جديد هذا رفع جديد هذا الاسم كان ممتدا هذا كان اسمه يسمع ايش ماذا كان اسمه الممتدا فدخل عليه واصبح اسما لماذا لكان وأخواته ويدخل على الذي كان خبرا في الاصل غالب ويسمى يسمى انا ذاك ما لا يسمى خبرا له فاذا العوامل ركزوا معي العوامل ماذا فعلت غيرت ونسخت وجددت غيرت ونسخت وجددت ركز معي عاصم غيرت ماذا غيرت الرفع والحكم الذي كان في الاول ونسخت الحكم الذي كان في الاول وجددت حكما اخر وجددت حكما اخر فيمكن أن نقول غيرت ونسخت حكمها وجددت له حكما آخر أحدثت له حكما آخر هذه الأفعال التي تفعل ما ذكرنا ماذا يسميها النحات بماذا يسميها النحات ها هذه الأفعال تسمى أفعال ناقصة تسمى الأفعال ناقصة لماذا سمواها بذلك لماذا قيل لها؟ أفعال ناقصة لان لا تتمم مع مرفوعها كلاما إلا بذكر المنصوب والخبر لكن تقول كان زيد وتنهي الكلام لأنها كانت تحتاج إلى ماذا؟ إلى المنصوب هو ماذا, ماذا يسمى هذا المنصوب؟ خبر كان خبر كان كيف يكون؟ مرفوع لمجهور منصوب يكون منصوبا واضح يكون منصوبا وكان الله غفورا رحيما ورحيما خبر ثاني كان فعم ناقص مبني على الفتح الله اسمها مرفوع للتعظيم غفورا خبر الاول رحيم الخبر الثاني والخبر كيف يكون؟ خبر كان يكون منصوبا يكون منصوبا طيب إذن قيل لها وسميت بالأفعال الناقصة لأنها لا تتمم مع مرفوعها الكلام بل تحتاج إلى المنصوب بخلاف الأفعال التامة الكلام ينعقد معها بذكر المرفوع ويكون المنصوب بعدها كيف يكون؟ فضلا فضلا معنى أنه يكون خارج كما قلنا سابقا خارجا عن نفس التركيب وقد يكون داخلا كما مثلنا في في الحال وإن كان أصل قد يكون إيش قد يكون خارج خارج عن ماذا عن خارج عن التركيب خارج عن التركيب ولكن لا يعد المنصوب في هذا الباب فضله مثلا جاء زيد راكبا ركزوا معي جاء فعل مضارع لالفعل زيد فاعل ما راكبا حال يعني صف حالته التي جاء عليها جاء راكبا هذا فضل يمكن أن نستغني ونحرف راكبة ونقول جاء زيد إذا المعنى اكتمل ولا لا اكتمل لكن نقول له هذه فضلة والفضلة يمكن أن يستغنى عنها طيب هل يمكن أن نقول في المنصوب منصوب كان فضلا الجواب لا لماذا لان خبر كان في الاصل كان خبر مبتدا، كان خبر المبتدا وخبر المبتدا انما نصب تشبيها له بالفضل ولكنه لا يمكن ان يحذف لان به تتم الفائده والخبر الجزء المتم الفائده حتى ولو دخل عليه العامل فلا يمكن أن يحدث بدون دليل. أما إن كان لدليل فعلى شيء آخر. بخلاف الفضلة للفعل التام. فطبعا أنتم تعرفون الفرق بين الناقص والتام. ناقص ركز معي الفعل الناقص لا يكتفي بالمفعل. لأن المعنى غير مكتمل به. يحتاج إلى المنصوب. هل المنصوب يسمى أشيء؟ اسمى خبر كامل. وبخلاف التان إذا كان لازما اكتفي بالمرفوع جاء زين اكتفى بالمرفوع اكتفى بالمرفوع ولذلك يقول مالك وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس الزال دائما قف فإذا التان هو الذي يكتفي بالمرفوع والناقص الذي لا يكتفي بالمفروع طبعا هذه العوامل تنصب كما قلنا على مذهب البصريين ما كان قبل دخولها خبرا على أنه خبر لها وهذا قالوا حقيقة وفي من يقول بالمجاز فهي مفعولها مجاز فهي مفعولها مجاز واضح هذا هذا على رأي البصريين هذا على رأي البصييون وإن كان جمهور الكوفيين يقولون إن هذه العوامل لا تعمل في المرفوع شيئا وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها قبل دخولها واضح هذه هذه الفائدة ذكرتها سابقا لا ان نعيدها الآن إن بعض الإخوة قال لم يفهمها البصريون والكوفيون هما مدرستان مدرسه البصريين ماذا قالت ماذا قالت على المنصوب منصوب كان واخواتها قالوا بان هذه العوامل تنصب ما كان قبل دخولها خبرا هذا صحيح قبل دخول العوالم زيد قائم قائم كيف هي هنا الان مرفوع طيب اذن ما وقعوا في الاعراب خبر, خبر. إذن هي تنصب ما كان مرفوعا قبل دخولها فقلنا كان زيدون قائما تنصبه على أنه خبرها حقيقة في الأصل وعلى أنها مفعولها مجازا كأن كان عاملتيش المفعول مجازا ورفعت الخبر حقيقة لأنه أصلا نصبت عفو الخبر حقيقة لأنه في الأصل كيف كان كان خبرا كان خبرا لمنتدى الكوفي والملقان قالوا لن يحدث هناك تجديد ولا نسخ ولا إزالة هذه العوامل لا تعمل في المرفوع شيئا إنما هي تعمل في المنصوب فقط ليش قال إنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها زيد قائم قالوا هو مرفوع بماذا زيد بماذا مرفوع بالامتدى فإذا دخل عليه عامل أه المبتدا هو كان وأخواته كيف يصبح مرفوعا بماذا بالامتدى طيب وهذه العوامل ماذا فعلت لماذا أتينا بها إذا كان كذلك قال أتينا بها لماذا لتعمل لتعمل النصب في الخبر فقط لتعمل النصب في الخبر وهذا صحيح ولا غير صحيح فأنتم سؤال هل فهمتم طيب أنا وحيد عندنا مدرستان مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين مدرسة البصريين ماذا قالوا قالوا بأن هذه العوامل ماذا تفعل ترفع المبتدا ويصبح اسمها وتنصب خبرها الذي كان خبرا وتقول بانه هو خبر لكان ولكن هو خبر حقيقه لانه اصلا كان خبرا قبل دخول العامل عليه ومفعولا مجازا ومفعولا مجازا هذا مذهب البصريين ومذهب الكوفيين قالوا بان هذه العوالم لا تعمل في المرفوع شيئا الذي كان مرفوعا انما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها زيد قائم زيد من الذي عمل في الرفع الابتداء ادخلنا عليه العامل كان زيد من العمل فيها الرفع العلم قالوا مشي كان اللي عمل هو الابتداء القائد مرة ما تغير هذا مدهور الكل... مدهور من من من الكوفي طيب ما عملوا وما وظيفة هذه العوامل قالوا النصب في الخبر النصب في الخبر ولكن هذا القول صحيح ولا غير صحيح هذا القول غير صحيح لماذا لانه يلزم عليه ان الفعل ناصب غير رافع وهل يوجد في اللغه العربيه فعلا ناصبا ولكنه لا يرفع هل له نظير لا يوجد له نظير ابدا لا يوجد له نظير بتاتا هل فهم هذا طيب ننتقل الى ماذا ننتقل الى القسم الاول الذي يرفع الاول وينصب الثاني فقلنا كم هي الأفعال التي تنصب وترفع أو ترفع الأول وتنصب الثاني إلى كم تنقص هذه قال العلماء هي 13 فعلا 13 فعلا واضح؟ هذه التي ترفع الأول وتنصب الثاني, الثاني. قلنا 13 فعلا واضح؟ طيب الى كم تنقسم او قل القسم الاول الى كم ينقسم القسم الاول كان واخواتها كم فعل في كان واخواتها 13 فعلا 13 فعلا وتنقسم هذه الافعال باعتبارات مختلفه تنقسم باعتبارات مختلفه فمثلا باعتبار تنقسم باعتبار التصرف كما تنقسم باعتبار العمل ننظر مثلا باعتبار التصرف ها تنقسم باعتبار التصرف إلى ماذا؟ إلى ثلاثة اقسام تنقسم هذه الأفعال باعتبارات متنوعة القسم الأول أو التقسيم الأول باعتبار التصريف من جهة التصريف إلى كم تنقسم من جهة التصريف؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام تنقسم من جهة التصريف إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام إذن قلوا هكذا إن هذه الأفعال وهي ثلاثة عشر فعلا تنقسم باعتبارات مختلفة والتقسيم الأول باعتبار ومن جهة التصريف تنقسم من جهة التصريف إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يتصرف تصرفا كاملا ما يتصرف تصرفا كاملا فأنتم السؤال ما هو القسم الاول الذي يتصرف تصرفا كاملا او قل ماذا يعنون بقولهم يتصرف تصرفا كاملا بمعنى ياتي منه الماضي كان وياتي منه المضارع يكون وياتي منه الامر كن وما اشفى ذلك كائنا كونا ها اذن هذا يتصرف تصرف كماذا كاملا معنى التصرف كامل يأتي من الماضي والمضارع والأمر وإسم الفاعل ومصدر وما أشبه ذلك ها إذا لا تصرف تصرف ناقص أم كاملا كامل كم فعل يتصرف تصرفا كاملا كم فعل يتصرف تصرفا كاملاً؟, تصرف كاملا سبعة أفعال سبعة أفعال تتصرف تصرفا كان كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار أفعال سبع كان وأمسى وأصبح وأضحى وأضحى وظل وبات وصار ها لا لا هذه لا يتصرف الآن الذي يتصرف لأنه من جهة التصريف ثلاثة أقسام هذا الذي ذكرنا السبعة من جهة التصريف ليس كيف تتصرف ليس لات منها لا مضارع ولا أمر ولا شيء من هذا القرى فإذا هي التي تتصرف كان وأمسا وأصبح وظل وأضحى أو أضحى وظل وبات وصار إذن هذا هو القسم الأول كم فعل؟ أفعال السبعة القسم الثاني ما يتصرف عكس الأول ما يتصرف تصرف الناقص الاول الأول ما يتصرف تصرفا كاملا والثاني وهي سبعه افعال والثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا وماذا عنوا بقولهم يتصرف تصرف ناقص يعني ياتي من الماضي والمضارع فقط ياتي منه الماضي هذا اصلي وياتي منه المضارع وهي افعال كم أربعة وهي أفعال أربعة ما هي مفتئة. فتئة وانفك وبريح وزال وزال يأتي من المالي والمضارع فإذا جاء منها غير ما ذكرنا فهي ليست ناقصة إذن ما يتصرف تصرف ناقصا كم فعل اربعه ما لا ياتي منها الماضي والمضارع وهي زال وانفك وفاتئ وبرح قدما الأخيرة المهم افعال اربعه القسم الثالث ما لا يتصرف اصلا ما لا يتصرف اصلا وإن كان بعض العلماء قالوا القسم الثالث ما لا يتصرف اتفاقا وعلى الأصح إيش معنى هذا اتفاقا وعلى الأصح هلا القسم الثالث يعني ليس لا تتصرف اتفاقا ودام على الأصح معنى على الأصح لأن يوجد المضارع دامد ولكن قالوا يدوم هذه ليست ناقصه فاذا على الاصح طبعا قالوا اذا وجدنا مضارعه دامه فيدوم تامه ولا ناقصه تامه لانه على الاصح دام لا تتصرف لا ياتي منها الا الماضي واصله هي الماضي قالوا هكذا خُلقت يعني لا تتصرف على الاصح وليس على على الاتفاق لا يوجد فعل مضارع من ليس يمكن تقول ليس يليس ليس لا يمكن ابدا ولذلك قالوا على الاصح طيب بقي سؤال كما سيأتي في اخر المدن يقول المصنف وما تصرف منها الذي تصرف من هذه الافعال ما حكمها ما حكم عملها كان ماذا تعمل ترفع الاسم وتنصب الخبر طيب. ويكون ماذا تفعل نفس الشيء نفس الحكم ترفع الاسم وتنصب الخبر طيب كل ماذا تفعل نفس الشيء ترفع الإسماء وتنصب الخبر كائن ماذا تفعل ترفع الإسماء وتنصب الخبر كون ماذا تفعل هنا يخطئ كثير من الناس كثير من الناس الأسف وتجدون هذا ربما تلاحظون هذا في كثير من أقلال الكتار أنه يقول كونه عالم كونه سامع هذا خطا كونه سامعا كونه عالما هذا اين الاسم الاسم كون مصدر والاسم هو الهاء الضمير هو مجرور ولكن في المحل مرفوع كونه انه مضاف اليه واما كونه رجلا او كونه عالما أو كونه سميعا لا تقول كونه عليم كما يفعل كثير من الناس فاذا ما تصرف من هذه الأفعال ماذا يعمل؟ ما تصرف من هذه الأفعال كيف يعني الذي تصرف؟ المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما حكمها؟ ماذا تعمل؟ تعمل عمل ضار تعمل عمل هذه الافعال التي تصرفت من الماضي نقول تعمل عمل الماضي ماذا تعمل في كونها ترفع الاول ويسمى ايش اسمها وتنصب الثاني ويسمى ماذا خبرها مع ماذا مع الماضي ومع المضارع ومع الامر ومع اسم الفاعل ومع اسم الفاعل وهذا التقسيم جمعه بعضهم في بيت فقال وتبهر هذا البيت وحفظه وما سوى دام وليس صرفا وما سوى دام وليس صرفا وللتصرف جعلنا ما رص جعلنا ما رصفا وما سوى دام وليس صرفا وما سوى دام وليس صرفا وللتصرف اجعل ما وصف واضح فهي من جهة التصرف اقسام ثلاثة وما تصرف من الماضي يعمل عمل الماضي ما تصرف اجعلها لقائد وما تصرف من الماضي يعمل عمل الماضي ما تصرف من الماضي يعمل عمل الماضي التقسيم الثاني تنقسم هذه الأفعال أيضا من جهة إيش الآن من جهة العمل الى كم تنقسم إلى ثلاثة أقصى من جهة التصريف قسمناها إلى ثلاثة أقصى ما يتصرف تصرف كاملا وهي سبعة أفعال وما يتصرف تصرف ناقصا وهي أربعة أفعال وما لا يتصرف او ما يتصرف اتفاقا ما لا يتصرف اتفاقا وما لا يتصرف على الاصح هما فعلان الان من جانب العمل تنقسم ايضا الى ثلاث اقسام قسم يعمل هذا العمل ايش هو العمل يرفع الاول وينصب الثاني بشرط ما هو الشرط شرط تقدم ما المصدريه الظرفيه عاي. بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهو فعل واحد بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهو فعل واحد ما هو دام تقول ما دام ما دام زيد حيا ما دام زيدون موجودا ما دام زيدون قائما قائما واضح فهي تعمل هذا العمل ولكن بشرط تقدم مع المصدرية الضرفية الدرف عليه, عليه واضح شنو هو الفعل واحد ما هو دام فاذا أردت أن تذكر مثال تقول مادانا ما تقدمش ما هذه تسمى مصدرية ضرفية سيأتي لماذا سميت بهذا الاسم دام زيد الحي مادانا ماذا نسمي هذه ما مصدرية ضرفية طيب أنا أسأل سؤال أنت؟ الكلية. هل توجد ضرفية بدون مصدرية هل توجد لا ظرفيه دون مصدرية الصحيح لا توجد ظرفية بدون المصدرية تذكروا هذا لا توجد الظرفية بدون المصدرية على الصحيح لا بد أن يكون فيها ولو نسبه قليلة فلذلك قال لا توجد الظرفية بدون المصدرية وهي قلنا لها ما المصدريه الظرفيه طيب لماذا سميت ما ظرفيه مصدريه وصحى القدماء واخر قل ما ظرفيه ولا قل المصدريه الظرفيه لماذا سميت ما هذه ظرفيه لماذا طيب قل لي لماذا سميت هذه ظرفيه ها لماذا الجواب سميت هذه ظرفيه لنيابتها على الظرف المحذوف ها سميت هذه ها... ما هذه ظرفيه لماذا لنيابتها على الظرف المحذوف اعطيني مثالا تقول مثلا ما دام زيد حيا ما زيد حيا اصله كيف هو ما دام مدة دوام مدة دوام زي فحذف المضاف الذي هو ايش مدة حذف المضاف الذي هو مدة وما الذي ناب عن المضاف هنا ما. ما دام المؤول بماذا هو بالمصدر اللي بالمصدر. بالمصدر فصار المصدر في محل نصب لنيابته ماذا؟ لنيابته عن المنصوب شنو هو المنصوب؟ عن المنصوب الذي هو ظرف مدة عن المنصوب الذي هو مدة لأن المصدر ينوب عن ظرف الزمان كثيرا كما ستعرفون هذا جيدا واضح؟ المصدر ينوب عن ظرف الزمان كثيرا هذا هو القسم الأول القسم الأول قلنا ما هو أن يعمل بشرط تقدم المصدريه الظرفيه ما هو كم فعل ها كم فعل واحد القسم الثاني ما يعمل هذا العمل عندما اقول هذا العمل شنو هذا العمل رفع الاول ونصف الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه نفيون او استفهام او نهي ما يعمل هذا العمل بشرط ماذا ان يتقدم عليه نفيون أو أن يتقدم عليه استفهام مداخل أو أن يتقدم عليه نهي كم فعل؟ أربعة أفعال أربعة أفعال ما هي؟ ما زال زال وانفك وفاتئ وبارح هل متى تعمل هذا العمل؟ بشرط شنو هو الشرط؟ أن يتقدم عليها نفيون أو استفهام أو نهيون أو نهيون هنا فائدة مهمة إذا حصلتم هذه الفائدة يكون زبدة هذا الدرس إذا حصلتم هذه الفائدة زبدة هذا الدرس شنو هي السؤال نجعله في قال فائد ثم نذكر نقول فائده نحاه لماذا اشترطوا في عمل هذه الافعال الاربعه ان يسبقها نفي او شبه النفي لماذا فهمتم سؤال سجلوا السؤال, السؤال لنجيب لماذا اشترط النحات في عمل هذه الافعال ان يسبقها نفيون أو شبه نفي أن يسبقها ماذا يسبقها نفيون أو شبه نفي هل عندكم الجواب لماذا اشترت النحاة طبعا في عمل هذه الأفعال الأربعة أن يسبقها إيش نفيون أو شبه نفي شبه النفي ما هو الاستفهام او النهي الجواب الجواب عند الخضري لان ان القصد في الجمله ما زال زيد قائما القصد هو الاثبات بالنفي قصد بالجملة الاثبات القصد بالجمله الاثبات هذه الافعال اربعه معناها الاثبات والنفي ركزوا معي وسترى اذا هذا جيد مثلا ركزوا على مصطفى زال هذا نفي لا إثبات نفي نفك نفك عنه نفي لا إثبات نفي ثأر عنه نفي لا إثبات بارحة نفي لا إثبات نفي معنا القصب الجملة الإثبات لنا في القصب الجملة الإثبات فإذا اشترط النحات أن يدخل على هذه الأفعال الأربعة النفي أو شبهه لماذا؟ لأنه لأن نفي النفي إثبات هذه قائدة نفي النفي إثبات إذا نفي الفعل انقلب إثباتا وإذا نفيت الجملة انقلبت إثباتا نفي النفي إثبات عندما تسمعون النبي يقرأ في قاعدة نفي النفي إثبات هذا هو زال نفي فعل يقولوا على النفي أدخلنا عليه النفي إذا كيف صار؟ صار مثبتا لماذا؟ لماذا؟ لأن نفي النفي إثبات فالفعل أو الجملة للنفي إذا نفيت كيف تنقلب؟ تنقلب إثباتها، ولهذا هذه القاعدة اللف إحبة النبي أن عليه نفي النفي إثبات، فايمتوش معنا النفي النفي إثبات، فايمتو ماذا؟ ركز معنا زال، هذا يدل على النفي ولا على الإثبات؟ على النفي ما ما على ماذا؟ على, على النفي، النفي دخل على النفي، النفي دخل على النفي كيف يصبحوا؟ إثباتا أصبحوا إثباتا فلذلك قالوا نفي النفي إثبات دخول النفي على النفي صار إثباتا فإذا نفيت الجملة انقلبت إثباتا انقلبت إثباتا واضح؟ واضح؟ طيب القسم الثالث القسم الثالث أنهم يقولون ما يعمل هذا العمل بغير شرط ما يعمل هذا العمل بغير شرط طيب ركزوا معي جين الذي يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفيه كم فعل واحد الذي يعمل بشرط تقدم ما نافية او استفاء او نهي كم؟ اربعه كم المجموع؟ خمسة وكم فعل عندنا في هذا القسم <تصفيق> ثلاثة عشر فعل كم باقية <تصفيق> ثمانية إذن فالذي يعمل هذا العمل بغير الشرطين ما بقيه هي الباقي الباقي كم هي <تصفيق> ثمانية أفعال ثمانية الأفعال الأف... طيب نبدأ بكانه أخو... ثم نتابع الحديث على أخواتها كان كان شنو هذا فعل ماذا يفيد؟ افهموا هذه المعاني واكتبوها وحفظوها. كان لماذا يفيد؟ يفيد اتصاف لسم بالخبر في الماضي. يفيد اتصاف لسم الاتصال لسم بالخبر في الماضي. افهموا هذا ها؟ فهموا هذا جيد. الاول ما هو افعال ثلاثة عشر فعلا الاول كان كان فعل يفيد ماذا يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي كان الله كان زيد قائما اتصاف الاسم زيد في الماضي قيامته كان في الماضي فإذن اتصاف يفيد وافعون يفيد ماذا يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي أو تقول كان هذه الصيغه موضوعة للدلالة على اتصاف المخبر عنه بمضمون الخبر في الزمن الماضي والزمن الماضي في كان إما أن يكون مع الانقطاع وإما ان يكون مع الاستمرار كان مصطفى كسولا ثم صار مجتهدا اذا هذا منقطع اذا لا زال كسولا ام اصبح مجتهدا طيب هذا مع القطع اتصل به مع القطع وقد يكون مع الاستمرار وكان ربك قديرا هل انقطعوا لما زال؟ ما زال ما زال هذا؟ طيب السؤال قد يقول قائل لماذا بدأ المصنف في هذه الأفعال؟ بكان لماذا بدأ المصنف؟ في هذا الباب بكان لماذا؟ الجواب لأنها أم الباب كان هي أم الباب ولذلك ماذا نقول؟ لا نقول أمس وأخواتها أو ظل وأخواتها أو بات وأخواتها إنما نقول كان وأخواتها فهي ام الباب أصل اصل هذه الافعال ولذلك نقول كان وأخواتها هذا التعليل الأول هناك من قدمها المصنف لاختصاصها لاختصاصها بكونها تستعمل ناقصة غير شانية بكونها تستعمل ناقصة غير شانية هذه مسألة شانية أيضا أتركها لكم لتبحثوها لعل لعل همتكم تعلق قليلا وتبحثون شانية تكون تستعمل ناقصة غير شانية والمثال كان زيد قارن كان زيد كيف هو قائم هذه الناقصه كيف هي شاميه غير شاميه عفوا ويصلح ان تكون ايضا شاميه شاميه انا اذكر لكم المثال وركزوا سجلوا المثال وابحثوا على سبب التسمية بالشارية وسبب الإعراب وسبب الإعراب إذا مدت أو مدت جائز إذا مدت كان الناس صنفان إذا مدت كان الناس سنفاني واذا المفروض يقول كيف يقول يا كليه اذا مت كان الناس لا المفروض يقول صنفين لكن لماذا قال اذا مت كان الناس صنفان هذه ابحثوها هذه ها ابحثوها اذا مت كان الناس صنفان كذلك بعضهم قال لان لها خصائص تكون زائدة أيضا وقد تكون زائدة وتكون تامة كما سيأتي إن شاء الله طيب باختصار يقال لكان معاني كثيره من يذكر لنا بعضها يذكر لنا بعضها ركزوا معه كان تأتي للماضي مع الانقطاع هذا الأول وكان أبوهما صالح وكان الشيخ شابا وكان مصطفى كسولا وكان مصطفى فقيرا اصبح الغنيه هذا الاول على ماذا تدل للماضي مع الانقطاع وتاتي ايضا للماضي عكس الانقطاع شلون مع الاستمرار تاتي الماضي مع الانقطاع كان الشيخ شابا الان اصبح ها شيخا كان الشيخ شابا ها طيب وتاتي للماضي مع ضب الانقطاع شنو هو شنو الاستمرار مع الاستمرار وكان الله غفورا رحيما وكان ربك قديرا لأن الله اتصف بالغفران والرحمة مع الانقطاع ام مع الدوام على الدوام اتصف بالغفران والرحمة كيف على الدوام وهنا بعض المشهدين يقول كان من أبجبيات أنها تدل على أنها تعرف في الماض ناقص فعل ماض اذن فلماذا الصلاة؟, الصلاه كانت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام اما الا لان ربنا عز وجل يقول ان الصلاه كانت كانت فماذا نقول له هذه تدل على الماضي مع الاستمرار والا نقول له اذن أنت لا يغفر الله لك ليش لما الله يقول وكان الله غفور رحمة وكان لا كان هذه تدل على الماضي مع استمرار واضح فإذا السياق هو الذي يبين فإن الصلاة كانت على المؤمنين الله المقى إن الصلاة كانت ولا زالت فهي تدل على الدوامي والاستمرار. وتأتي كان سجل والمعنى وتأتي كان بمعنى ما ينبغي ما ينبغي كما قال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين معنى ما كان هو كان والامر قد كان يعني ما ينبغي فاذا تاتي للماضي مع الانقطاع تاتي للماضي مع الاستغفار يعني اكتبوا المعاني ثم ضعوا بجانبها امثله تاتي للماضي مع الانقطاع اكتب معها كان الشيخ شابا تاتي للماضي مع الاستمرار وكان الله وفرا رحمه واكتب أيضاً إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتاب الموقتة ولا زالت وتاتي بمعنى لا ينبغي واكتب معها أيضاً ما كان لنبي أن أي يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا أن يستغفروا المشركين معنى ما كان والأمر قد كان يعني لا ينبغي وتاتي معنى الرابع عندنا وتاتي ومعناه هو كأنها الاسميه كما قالوا بنو اسرائيل ماذا قالوا لمريم ما كان امكن مرأة سم وما كانت امك بغية فاشارت لي الى الطفل قالوا كيف نكلم من كان من كان في المهدي صبيا معنى من كان من هو كان بمعنى هو تذكروا هذا ورجح هذا كثير من المفسرين ما كان بمعنى من كان أي من هو كيف نكلم من هو في المهدي صبيه أما قوله يعني لو تركنا كان على ظاهرها كيف نكلم من كان في المهدي اذا معنى الآن لم يبق في المهد يعني معنى قصده من هو في المهد وتأتي زائدة لماذا نقول زائدة يعني لا عمل لها مثلا ما كان أحسن زيدا ما تعجبية كان زائدة أحسن تعجب في, في ضمن المستطير زيدا من صبح التعجب كان ناقص زائدة هنا هل فعلت شيئا؟ عملت شيئا؟ لم تعمل شيئا. لماذا؟ لأنها زائدة تحذف وكفى فلذلك نقول في الإعراض زائدة ما كان اصح علم من تقدمها ما أصحى علمة من تقدمها. فكان زائدة تحذف ها؟ ما كان أحسن زيدا. ما أحسن زيدا فكان كيف هي قلنا زائدة. زائدة وتأتي تامة تكتفي بالمرفوع ها كم سجلت له معنى عاصر تأتي تامة ها كم تكلم كم معنى خمسة السادس تأتي تامه تكتفي بالمرفوع وذو تمام ما برفع يكتفي والأمثلة موجودة في القرآن وفي السنة أيضا اعطوني مثال في القرآن تامة تكتفي بالمرفوع بالفاعل وهي قوله تعالى وإن كان ذو عسرة معنى وإن كان وإن وجد فكان هنا بمعنى تامة ولذلك نقدرها بوجده والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث من كنا فيه معنى كنا وجدنا فيه يعني كان كيف هي كيف هي كان تامه كان نعم تامه بمعنى وجد ثلاث من كنا ثلاث من كنا فيه واضح طيب ولها معان أخرى ذكرها العلماء أو صلاب لهم إلى عشرين معنا. إذن هذه كان الثاني امسى امسى فعل يفيد اتصاف ها كم ساعة؟ ساعة ربع. إذن نقف هنا ونظن أننا سنختن اليوم هذه العوامل ولكن يكفي أننا ذكرنا. المعروفة من حيث التصريف ومن حيث العمل ووقفنا مع كانة وإلا فهي في حقيقة أنا كان عندي أبيات لا أستحضرها الآن في كانة وفي معاني كانة ولعل فيما ذكرنا كفاية وإن شاء الله نتابع الدرس في الاسبوع القادم وليكن في علمكم في الاسبوع القادم إن شاء الله يكون عندنا أيضا درس البخاري الجمعه والسبت الآن حاليا نعمل الجمعة والسبت لان عندي ايام اخرى مشغوله مع بعض المشايخ ومع بعض الاخوه ولعلنا نبحث ايضا عن وقت اخر ان قريبا سنختم كتاب انيس السير في نظم قواعد التكفير مع بعض المشايخ في فلسطين وايضا سنبدأ العقيدة التحاوية مع بعض المشايخ في ألمانيا وعندنا أيضا دروس العقيدة ونحاول إن شاء الله أن نخصص درسا في المسترح ولا نغفل الفائدة الحديثية التي نذكرها بين يدي كل درس من دروس البخاري هذه الفائدة تعين الطالب على فهم أسانيد البخاري بل وأسانيد الكتب التسعة وسانيد الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتابع في الأسبوع القادم الجمعة والسبت على نفسي التوقيت الجمعة يكون البخاري والسبت يكون النحو والأحد عند الآن مشغول ولكن إن شاء الله لعلنا نفرغه لكم بإذن الله عز وجل وعندما نفرغه نخبركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته